أنت ما حدش تداني فكرة يعني مستوى مثلا ندرس مستوى سنة أولى ولا تمهيدي ولا تانية ولا ولا مستوى إيه تنظ... نظام المعهد أي من إزاي هن أنا أعرف أن أنتو معهد عشان أنتو معهد الحمد لله ها طيب تمام داخلين أنتو المعهد باسم إيه سنة أولى ولا تمهيدي ولا مكملين انتوا في معاهد تاني وجئين بيكملوا هنا <تصفيق> يعني بنبدأ طب في حد يعني خض, خض مراحل كده او يعني نضج شوية في اللغة العربية معنا كلنا بنبدأ من البداية <تصفيق> الله كلنا بنبدأ من البداية يا شباب طيب يعني اعتبر نفس ان احنا ايه بنبدأ كده من البداية بسيطة يعني نبسط المعلومات على قد ما نقدر طيب في مقدمة احنا بنقدمها دايما ساعة ما بنيجي نبدأ في اللغة العربية اكيد طبعا في بعض الافاضل منكم حضر معنا المقدمة دي خش الموضوع دغري ونبدأ بالمقدمة بتاعتنا على الصبور على طول لما بنيجي نتكلم عن علم الناح علم الناح هو العلم اللي بندرس به آخر كل كلمة الحرف الأخير من الكلمة إزاي أنطقه كيف أنطقه أقول المسجد ولا المسجدة ولا المسجدي أقول أتعبد ولا أتعبدة ولا أتعبد هتلاقي إن الاسم بياخد تلات أشكال يضم ينصب يكسر يعني يرفع ينصب إيه يجر والفعل بياخد رفع ونصب وبياخد إيه جزم طيب يعني ازاي ادي الاسم دي وادي الفعل اللي يخصه هو ده الدراسه بتاعتك ببساطة شديدة يعني كل الدراسه اللي حوالين النحو عشان هي الجزئيه دي فتعالوا بينا نقول مثلا في الاسماء وخلي الافعال دلوقتي يعني نتكلم عن الاسماء ونخلي الافعال ايه في وقت ثاني في الاسماء انا اهمني اعرف فيها ثلاث حاجات اعرف فيها انت تكون مرفوعة يريد تسيبوكم من الكتابة وركزوا معنا في الشرح ايه أن ان الكتابة للأسف مش, مش هتبقى وسيلة للإيه؟ للادراك زي تركيزك معايا كده وممكن دي بنجيب لكم ورق فيه الكلام ده يبقى يهمني في الاسم اهو الاسم يهمني فيه اعرف امتى يكون مرفوع وامتى يكون المنصوب وامتى يكون ايه ها المجرور كلام جميل خالص يعني انا عندي في حالة الاسماء ثلاث حالات رفع ونصب وجر الافعال فيها رفع ونصب وايه جزمي هنعرف الكلام ده مع الأفعال لكن خليني دلوقتي أعرف الاسم إمتى يجي مرفوع وإمتى يجي منصوب وإمتى يجي مجرور مثلا لما نقول وكان الله ها وكان الله غفورا للمؤمنين أنا أقول لما نقول يا ده مش قرآن وكان الله غفورا للمؤمنين لأننا أريد عايز أجيب لك الثلاث أشكال رفع ونصب وإيه وجر هتلاقي لفظ الجلالة مرفوع لأنه اسم كان يبقى يأخذ علامة الإيه الرافع هتلاقي غفورا منصوب خبر كان فيأخذ علامة النصب اللي هي الفترة هتلاقي كلمة المؤمنين مجرورة باللام وتاخد علامة الجر اللي هي إلياء فهنا في رف ونصب وإيه معاي شيخ شيخ شيخ اسمه إيه ها؟ يلا عم الشيخ عبد المنع يا شيخ عبد المنع دي حالة إيه رف ودي حالة إيه نصب ودي حالة إيه جر يبقى هنا في حالة رفض في حالة نصب وفي حالة جر إيه اللي خلاني أقول ده مرفوع شمعنا يعني ما قلتش هنا منصوب وهنا مرفوع شمعنا ما قلتش دي اللي مجرورة وقلت دي اللي مجرورة ليه بمزاجي كده اجتهاد كده زي ما تيجي ولا بقلد العرب بقلد الايه العرب والعرب الناس خدوا كلامهم وحطوا منه شافوهم بيمشوا امتى يرفعوا الاسم؟ وقال لك بيرفعوا لما يكون كذا وينصبوا لما يكون كذا ويجروا لما يكون ايه؟ كذا كذا دي بقى؟ هي دي اللي احنا عايزين نعرفها ايه بقى كذا ديت يا ته؟ صالوا عنها. ما جبتوا الناس بشهورة يا جماعة اه مفيش منقطة حتة منوكتة دي اهي المنزل هاي خلاص خلاص مايش مايش جزاك الله خير سبها بعين امت بقى يجبني مرفوع هو ده الكلام قال لك لما جينا نبص في القرآن الكريم ايه الكلمات اللي خدت علامة الرفع ونبص في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الحديث نشوف ايه الكلمات من خلال كلام الرسول عليه الصلاة والسلام اللي خدت حالات الرف ونبص في أشعار العرب المعلقات السبع وغيرها ونشوف إيه الكلمات اللي خدت علامة الرف ما هي دي المصادر بتاعت إيه القواعد مصادر قواعد النحو هي دي قرآن وبعدين حديث وبعدين الشعر العربي الجاهلي وشعر عربي جاهلي وإيه وصدر الإسلام قبل الاختلاط بالأعاج فوجدوا أن العرب أو القرآن بداية بيرفع الكلمة لما تكون مبتدا. شيخ أيمن فين يا جماعة بيرفع الكلمة لما تكون إيه؟ مبتدأ أنا وزق لام لأنه مشطب من بداية وبيرفع الكلمة لما تكون إيه؟ كمان خبر صح أهو. يبقى عندي المبتدا دايما مرفوع طب انا هعرف المبتدا ازاي سهلا خالص هنعلمك ازاي تتعرف الكلمة دي مبتدا ولا خبر ولا فاعل ولا نائب فاعل ولا مفعول ولا غيره سهلا بس بداية كده اعرف معايا تدريجي وجدوا الكلمة بتكون مرفوعة لما تقع في الجملة فاعل وكمان لما تكون ايه نائب فاعل ولما قوم يدرسوا المبتدأ والخبر وجدوا في بعض الكلمات بتخش على مبتدأ والخبر مرفوض المبتدأ مرفوع لما نصوب والخبر مرفوع مبتدأ مرفوع والخبر ايه؟ مرفوع وجدوا ان في كلمات لما تخش على المبتدأ والخبر بتتغير في الرافع ده اول الحاجات اللي بتخش دي كانوا اخواته يبقى قادر اقول هنا كده ما يدخل على هسيب لك الصبورة تنقل عليهم ما يدخل عليهم إيه بقى اللي يدخل عليهم أول حاجة مين كان وأخواتها كانوا إيه وأخوات أبو الأسود الدؤلي اللي هو واضع علم النحو بعد عليه ابن أبي اللي حطه الأول علي أبو الأسود كمل وراه أبو الأسود الدؤلي لما راح يوري سيدنا علي كده صحيفة كتب فيها إنا وأخواتها بس ما حطش فيها كلمة لكننا فسيدنا علي تأمل في الكلام بتاعه راح ضايف له كلمة ايه لكن قال له فيه كلمة كمان بتشتغل نفس الحروف دي بالظبط تنصب المبتدأ وترفع هنا هنا هنا بص لي هنا <تصفيق> أي لون تنصب المبتدأ وترفع الخبر فقال له ايه يا كمان غير إن وأن وكأن ها؟ قال له ايه كمان قال له لكن راح ضايف لها كلمة ايه لكن انت شايف انت فاهم الجهد اللي بتعمل ده بيبصوا للكلام بتاع العرب واستخلصوا منه القواعد فبصوا للمبتدا والخبر ووجدوا فيه كلمات لما تتوجد في الجملة اللي فيها مبتدا وخبر بتغير في شكل المبتدا والخبر منها كانوا أخواته كان وإيه وأخواته ومنها إيه كمان ها إن وأخواته ومنها إيه كمان ها أيوة ظنة وأخوات وإيه كمان كادة اللي بيسموها أفعال الشروع بتشتغل زي مين زي كان بس في اختلاف بسيط يعني زي كادة وأخوات أهلا يعني الحاجات دي لو دخلت على وقتدأ والخبر هتغير أه هتغير كل واحدة من دول هتاخد معانا درس اتنين تلاتة بلغات من استوعبها فأنتم ما تستعجلوش وتفتكروا الموضوع بقى ايه بقى صعب لكن عايزك تفهم دلوقتي ان الاسم وجدوه في كلام العرب في القرآن والسنة وكلام العرب مرفوع لما نلاقيه مبتدا او خبر او فاعل او نائب فاعل وجد المبتدا والخبر بيخش عليه كان واخواتها وإن تغير من شكل المبتدا والخبر ترفع مبتدا وتنصب خبر لا ده بالعكس تنصب مبتدا وترفع خبر اللي هي انه اخواته لا ده ظن بتنصب الاثنين كاد بترفع المبتدا والخبر بيبقى في محل النصب لأنه بيبقى جملة فعليه فعلها مضارع هنشوف الكلام ده ايه كمان قوم يدرسوا عايزين نعرف المبتدا ونعرف الخبر المبتدا تعريفه سهل الخبر ليه الخبر اللي أنا هرفعه ده ممكن يكون كلمة بس زي ما أقول إيه سعيد مؤدب يبقى هنا الخبر إيه كلمة بيسموه خبر إيه موفد وممكن أقول سعيد صلاته خاشعة يبقى أخبرت عن سعيد بجملة مبتدا وخبر تانيين وأصبح المبتدا والخبر التانيين خبر المبتدا اللي هو سعيد يبقى لقى أن الخبر ممكن يكون جملة وبصوا على موضوع الجملة ولقيها نوعين ممكن أقول سعيد بيته واسع يبقى جملة اسمية وممكن أقول سعيد يحب الخير يبقى اخبرت عن سعيد بيحب الخير دي جملة ايه ف... يبقى جملة فعلي انا بديك فكرة عامة لو ما انتاش فاهم قوي ما تفرقش معاك لا مشا شباب بس خد الفكرة العامة دي وذاكرها واحفظها عشان هم سمعها لك المرة جاي فيها امتحان قول لك افتح ورقة و كل الكلام ده وجدوا. إن الخبر ممكن أقول لك سعيد في بيته أو في البيت يبقى شبه جملة يبقى زي ما هو جملة ممكن يبقى شبه جملة ووجدوا إن شبه الجملة دي برضو نوعين جر ومجوره هو زي اللي إحنا قلناه وإيه وظرف كلام جميل خلاص ده باختصار المرفوعات وما يتعلق بالمرفوعات ماشي يا شباب يبقى كده عرفنا المرفوعات أربعة مبتدأ وخبر وفاعل ونائب فاعل أي شيخ عبد مبتدأ وصبر وفاعل أحسنت تعالي تسأل سؤال إمتى إذا أنا عزعف يعني إيه الجملة وإيه شغل يعني إيه ده ده ده ده دروس هتيجي دروس هتيجي واسعة جدا بس أنا دلوقتي بقى إيه شفت الفهرس اللي وراء الكتاب ده انا بقوله لك ده الفهرس وانت دايما لما تيجي تقرأ اي كتاب ده عامة في جميع العلوم الشرعي تيجي تقرأ اي كتاب تمسك الكتاب اول حاجة تقرأها ايه فهرس وبعد الفهرس مقدمة وبعد مقدمة تقرأ الكتاب كله في ساعة واحدة او في ساعتين لو مجلد كبير تقرأ الكتاب كله حتى ولو بدون فهم وبعدين تبدأ ترى كتابي براحتك. لو عملت كده لا يمكن الكتاب ده يتنسى أبدا من دماغك. فأول حاجة احنا بندرسه هو بنبدأ بإيه؟ بالفهرس بتاعنا عرفنا المفعوات جم يقولوا طب الكلمة هتبقى منصوبة إمتى؟ قالك لما تبقى مفعول وجون يبصوا على المفعول وجدوا ان في انواع كتير من المفعول وكلها بتكون منصوبة لما يكون مفعول ها به ومفعول معه ومفعول لاجله ومفعول اللي هو الظرف سموه فيه مفعول فيه يعني ظرف ومفعول مطلق كل دي ايه مفعولات وبتكون منصوبة وجدوا إن الكلمة في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي أشعار العرب وكلام العرب المأثور عنهم بتكون منصوبة برضه لما تقع ها مناد لا مصدر ايه مصدر هنا هو نور نفول مناد ولما تكون ايه كمان تميس وأخ جميل قال ايه حال وايه كمان مستثنى لا ظرف ايه ربنا يبارك لك الظرف اهو صل فيه لما تكون منادة او تمييز او حال او مستثنى كل دي انواع الايه الكلمة المنصوبة قال لك طب المال بتيجي مجرورة امت ام ام تكون بعد حرف جر اهو بعد حرف جر وإيه كمان تكون إيه الأخ مضاف إليه يعني إيه مضاف إليه هيجي أنا أعرفه بس أنت أحفظ عناوين بس دلوقتي. ماشي لما تيجي تكتب جملة كده وقول لك مثلا أهو المثال الجميل اللي بنحب نكتبه دايما محمد رسول الله وشكل كده أنت أقول لي شكله أقول لك حاضر محمدون رسول الله على طول كذا شكلت آه إزاي ما هنا خلصت من رن على إيه بست على الكلمة دي لقيتها مرتدا والمرتدا من قسم المرفوع يبقى أرفع بست على الكلمة دي لقيتها خبر والخبر من قسم المرفوع على طول أرفع عرتها على الإيه الخريطة اللي معايزة بست على الكلمة دي لفظ الإصطادي اللفظ لقيته مضاف إليه من قسم المجرور يبقى جرها خدت بالك يجي واحد ويسألني ويقول لي هم بصوا كمان على كلمات تانية فلقيوها لا مبتدأ ولا خبر ولا ولا منصوبات اللي انت كتبتها دي ولا الحاجات المجرورة دي وأسماء وبتيجي مرفوعة وبتيجي منصوبة وبتيجي مجرورة ولما بصّلها كده وهي مرفوعة شكلها وهي منصوبة شكلها وهي مجرورة واخده هو الشكل الواحد وساعاتها لقيها مرفوعة وساعاتها لقيها منصوبة وساعاتها لقيها مجرورة ايه الأسماء دي اللي ساعات ترفع وساعات تنصب وساعات تجر ونفس الشكل بتاعها في الجملة ما بيتغيرش وقال لك ايه الكلمة دي ما بترفعش لذاتها ده هي ترفع بسبب آخر زي واحد ماشي ورا واحد اللي قدام مشي يمين يمشي هو إيه يمين اللي قدام مشي شمال هو إيه يمشي شمال فأنت دايماً شايفه ماشي ورا سعيد يعني المفروض الأخ ماشي ورا أحمد يبقى طويل ماشي ورا سعيد يبقى صير ماشي ورا عبد الرحمن يبقى مثلا رفيع ماشي ورا زيد يبقى ضخيم. بقول لك كده لكن ده في واحد تشوفه دايما ماشي ورا سعيد ودايما يا مرفوع يا منصوب يا مجرور اقول لك دي ما ترفعش لذاته هنا المبتدأ رفع لذاته عشان هو مبتدأ المفعول به نصب لذاته عشان هو منصوب المجرور بالحرف نصب لذاته عشان جاي بعد حرف جر. لكن في حاجة اسمها التوابع ماشي ورايه واحد دير بدون عليها توابع تابع ماشي ورا في الرجل اللي ماشي قدام لو هو مرفوع يبقى اللي ماشي ورايه واللي ماشي قدام منصوب يبقى هو كمانه منصوب ايه بقى التوابع دي يعني اسم تابع لاسم اخر ايه التوابع دي قالك التوابع يبقى احنا هنعمل سهم تاني كده ونسميه التوابع ولما اجا فصل في التوابع هتلاقيني اعمل كده اهو معلش عشان يعني ايه امور متخشش في بعضها اول حاجة الصفة او النعت لما الكلمة تيجي في الجملة نعت متعربش في ذاتها تأخذ أعراب من المنعوت. المنعوت مرفوع يبه هو إيه مرفوع. طب المنعوت مجرور يبنعت إيه يبنعت إيه؟ لا متهزرش. اللي مش هجوا السؤال ده يروح. نهزر نهزر اللي. ايه؟ نعمل أقولك وبنات بياخذ أعراب المنعوت. يبنعت المنعوت لو مرفوع يبنعت إيه؟ مرفوع إن منعوت لو مجرور يبنعت إيه يبقى لما تقول لي ما عرفش يبقى أنت سرحان يبقى أنت مش نافع <تصفيق> لأنني ما أقولش ألغاز ده أنت ما فيش فينا واحد ما بيفهمش يا جماعة كلنا بنفهم بس اللي بيسرح بيضيع مننا وشغلانت الشيطان هو إيه يخليك خليك تسرح إنت لو ركزت معي هتفهم تماما مش كده طيب. زي النعت هتلاقي عندك العطف والتوكيد ها والبدل يعني ايه الكلام ده ما تسألني ايش ده دي دروس هتيجي دي دروس هتيجي بس احنا بنجسم ايه الفهرز بتاعنا خلاص يا جماعة ده كده ما يتعلق بالاسم واحد شاطر في اللي قاعدين يقول لي طيب انت قلت لي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نقول لك إنما المؤمنون إخوة قارب سيبك من إنما إن حرف توكيد ونصب لا عمل له. ليه عشان ما كفت عملها طيب المؤمنون مبتدأ ماله مرفوع علامة رفعه الواو وإخوه خبر مرفوع علامة رفعه الضمة علامة الرفع هنا واو علامة الرفع هنا ايه ضمة علامة الرفع هنا ضمة علامة الرفع هنا ضمة لف الجلال علامة للجر إيه كسرة لما دينا المثال اللي فات للمؤمنين كانت علامة الجر ايه اذا انا دلوقتي امام اهم قضية انت ممكن تعرف الاسم مرفوع ولا منصوب ولا مجرور من خلال الفهرس ده والتعرف على العناوين دي تشربها وتعرفها وتمام التمام تيجي بقى ترفع ارفع بايه تطلق أرفع بضم ولا بواه ولا بألف أنصب بفتحة ولا بياء ولا بألف برضه، أجر بكسرة ولا بفتحة ولا هتلاقي الأمور إيه مش مظبوطة عشان كده إحنا لازم قبل ما نخش في المشكلة دي ندرس الأول إزاي أرفع وأنصب وأجر يعني ما هي علامات الرفع علامات النصب علامات الجر نمسح الصبورة طيب نديكم ساعة لربع الغد ما تنقله طيب يبقى السؤال اللي فرض نفسه علينا علامات الاعراب علامات الايه الاعراب فجمع العلماء برضه بصوا في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وفي كلام العرب لما الكلمة دي تكون مرفوعة بيعرفعوها بايه ومنصوبة بنصبوها بايه وجروها بزاي فقدروا يحصروا كلام العرب اللي هو عدة أكتر من مليون كلمة أكتر أنا بقولي الكلام ده بناء على أن واحد زي ابن منظور جمع مادة لسان العرب اللي هو المعجم بتاعه من 80 ألف مادة والمادة دي دي منها مثلا حوالي 30-40 كلمة اضرب بقى 30 في 80 يطلع لك حوالي 2 مليون ونص دي الكلمات اللي جمعها ابن منظور وما تركه كتير جدا يعني نقدر نقول كلمات العرب تعدي أربع مليون كلمة نقدر نقول كده على الأربع مليون كلمة قبلتهم بعض المشاكل الأربع مليون كلمة دول بيجوا مرفعين وبيجوا منصوبين وبيجوا مجرورين لكن فيهم كلمات يعني حاجات بسيطة خالص حوالي 200 كلمة بس في وسط الأربعة مليون المتين دول يجوا مرفوعين واخدين الشكل ده يجوا منصوبين نفس الشكل يجوا مجرورين برب نفس الشكل قالك ايه ده الكلمة في الرفع بتتغير في حالة النصب وتتغير في حالة الجر لكن الكلمات دي لا بتتغير في رفع ولا نصب ولا جر جاء هذا رأيت هذا أمسكت بهذا مرفوعة هي هذا منصوبة هي هذا مجرورة هي هذا فقال لك بس خذ المتين كلمة دول واعملهم عنوان لوحد سميه عنوان الايه؟ المبنيات وبقيت الاربع مليون كلمة دول سميهم المعربات يبني عندي حاجة اسمها مبني وإيه ومعرب المبني والمعرب لما أجي أدرس المبني عشان دول متين كلمة فيبوا محصورين بحاجات إيه محددة هلاقي عندي المبنيات أول حاجة اسم الإشارة تاني حاجة أنا مش هشرح بقى ها هنشرح بعد كده بس احنا بديد فكرة الأول عامة تاني حاجة وجدوا مين أسماء موصول. ثالث حاجة الضماء يلا يا شباب قولوا معي أسماء الاستفهام أسماء آخر حاجة الشر وجدوا الأسماء دي مبني إيه بقى أسماء الإشارة إيه أسماء الموصولة ايه اسماء الاستفهام ايه اسماء الشرط ايه الضمائر هنتعرف على الحاجات دي بعدين ان شاء الله قوم بقى يشوفوا بقية الاربعة مليون يقولوا اربعة مليون الا متين ايه المتين دول اصلا ها قوم يشوفوا الاربعة مليون فوجدوا في كلمات بترفع بضمة ودي اغلب الكلمات ترفع بضمة وتنصب بفتحة وتجرب ايه بكسر وفي استثناءات في كلمات ما بترفعش بالضمه ده بترفع بواو وفي كلمات ترفع بالالف وفي كلمات في النصب ما تنصبش بالفتح تنصب بايه بياء تنصب بالالف تنصب كاسره صح فقالوا الكثير هو ده الأصل والباقي بيسمون نيابة عن الأصل فقال لك العلامات الأصلية والعلامات النائبة اللي هي الفراعية الضمة أصل في حالة الرفع وينوب عنها أحيانا كت كت كت والفتحة أصل في حالة النصب وينوب عنها كذا وكذا وكذا مش كت كت كت كت, كت دي مع الرفع إنما في النصب كذا وكذا والكسرة في حالة الإيه؟ الجر وينوب عنها لا كذا وكذا دي في النصب <تصفيق> ماشي شباب طيب إيه بقى الحاجات دي مش هندرسها بالطريقة دي في أغلب الكتب درسوها دي بس احنا هندرسها أسهل هنقول بصوا فوجدوا ان في كلمات مفروض إنك ترفع بضم وتنصب بفتحة وتجرب قصرة وبنشوفها كده كتير كتاب كتابا ها كتاب بن وجدوا كلمة كتاب بتروح داخل عليها ظرف من الظروف شكل من الأشكال حالة من الحالات وضع من الأوضاع يخليها ما ترفعش ولا تضم ولا تنصب بفتحة ولا تجرب كسرة وساعات ترجع لوضعها تاني يظهر عليها علامة الإعراض وساعات تظهر في الوضع الإيه؟ ووجد إن الوضع ده هو وضع واحد بس بتتغير فيه الكلمة من ظهور علامات الإعراض إلى عدم ظهور علامات الإعراض فعشان يفرقوا بين الحالة الطرقة دي للكلمات المعربة يفرقوا بينها وبين المبنيات فما يقدروا يقولوا عليها مبنية في الحالة دي كتاب لما تبقى معاها ياء المتكلم وعايز أتكلم عن الكتاب بتاعي أنا فأقول إيه كتابي البيه هنا واخده كتاب كتابي البيه واخده كسرة الكسرة دي مش علامة إعراض الكسرة دي بيسموها حركة المناسبة للياء فالكسرة دي لا أعرف أحط ضم على الباء ولا أعرف أحط فتحة على الباء ولا ينفع أقول إن الكسرة اللي محتوتها لو هو في حالة الجار مش هينفع أقول إن هو مجرور بالكسرة لأن الكسرة موجودة بتاعة الياء. فقول هذا كتابي مرفوعه بس مفيش ضمة. رأيت كتابي منصوبه بس مفيش فتح على الباء. أمسكت بكتابي. منفعش أقول مجرور بكسر إن الكسر دي بتاعت الإيه بتاعت الياء مش بتاعت الحالت الجر، فبيسموها بقى هنا. هنديها علامة الإعراب اللي هي الضمة والفتحة والكسرة بس هنقول عليها ضمة مقدرة. عشان ما ضر سأقول عليه مبني أبني، إنه هو مش مبني ده هو معرض. فعشان كده قالوا فيه إعراب ظاهر وفيه إعراب إيه مقدر. ليس يا شباب عراب ظاهر وعراب إيه ها عراب إيه عراب إيه أقوله وراي عراب إيه أيها كده التكرار عراب ظاهر وعراب مقدر تعالوا بقى نشوف إلا أربعة مليون كلمة دول راح مقسمينهم لأصناف كل صنف له علامة إعراب تختلف عن الصنف الثاني. في صنف بيرفع بضمة في صنف بيرفع بالالف، وفي صنف بيرفع بالواو فهنلاقي العملية إيه؟ مختلفة كل على حسب الصنف تعالوا نشوف إيه الأصنف دي؟ قال لك أول صنف عندي هنسميه من قالوا المفرد ده بياخد ضمة وفتحة وكسر ماشي ثاني صنف مين المثنى. قال لك ده بيرفع بالالف يبقى ضمة ولا ألف ضمة ولا ألف ضمة ولا ألف ضمة ولا, ضم ولا ألف ها هو مين اللي ألف ماله احسنت ماشي يا شباب وجدوا حاجة كمان وهي جمع خلينا نبدأ بالتكسير جمع التكسير لقوه زي المفرد بالظبط يبقى بيرفع بايه جمع التكسير بيرفع بايه وينصب بايه الفتحة وجرب ايه ما تقول الفتحة بالمرة ما تغلطت في الفاء النصب ماشي يا شباب وجدوا زي المفرد وجدوا نوع رابع اسمه جمع المذكر وسموه السالم غير التكسير بقى بدا مكسر وده ايه سليم هو كده فعلا هو كده فعلا زي ما أنا بقول ده مكسر وده سليم لما نيجي للدرس ده هقولك يعني ايه مكسر ويعني ايه سليم كل كلمة مش محطوطة فجراك كل كلمة بينطرق عليها المعنى بالضبط موجود المعنى في قلب الموضوع بتاعها ماشي جمع المذكر السالم وجده بيرفع بواو وينصب بياء ويجر يبقى مختلف وجد نوع كمان اسمه أيها جمع المؤنث السالم وجده برضو علامات اعراب خاصة به هو بيعربش بيها غيره وجدوا حاجة تانية اسمها الاسماء الستة او الخمسة الاثنين صح لها علامات اعراب مختلف ترفع بواو وتنصب الاف يبعاكس مين المسنة السنة بيرفع بالالف دي بتنصب بالالف وجدوا نوع اخيرة هوت اللي سموه الممنوع من الصرف إما منع من الصرف وجده بيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بفتحة يجرش بكسر ومن هنا خلوه نوع الوحد الأنواع دي بيظهر عليها علامة الإعراب لكن الأنواع دي بتطرع عليها حالة تخليها ما يظهرش عليها علامة الإعراب فسموا الحالة دي إعراب إيه؟ مقدر أهو الى المقدر وجدوه في 3 حاجات الحالة اللي احنا قلناها من سوية اللي هو المضاف لياء الـ متكلم وقبل منها الاسماء الـ مقصورة لاسم المقصورة, المقصورة هوا وطاني حاجة لاسم المنقوص وتالت حاجة اللي احنا قلناها من سوية اللي هو المضاف لياء الـ المتكلم واضح يا شباب يبقى دي أعراض ظاهر وعربية مقدر الكلام ده كده مفهوم ولا صعب تأسيم نفسه وارتباط الموضوعات ببعضها واضح ولا صعب ها؟ طيب إحنا كده خلصنا الكلام عن الأسماء العناوين اللي ذكرناها دي كلها لما تفهمها يبقى كل ما يختص بالاسماء واعرابها وعلامات اعرابها والحاجات دي كلها كده خلصت موضوع الاسماء هيتبقى لنا موضوع الافعال ندي موضوع الافعال بالمرة معنا وقت بس ينقلوا يلا الكلام اللي هتصبر لما جوا مدرسوا الكلمة اللي بتخرج من فم الرجل العربي ها ف... وجدوا ان الكلمة دي بتنقسم الى تلات اقسام بس يم تكون اسم يم تكون فعل يم تكون ايه حرف لذلك سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ارضان لما جه يكتب اول واحد كتب في علم النحو علي بن ابي طالب كتب الصحيفة وادها الابو الاسود الدولي وقال له ايه انحو هذا النحو كتب له قال له الكلمة اسم وفعل وحرف ورحمة عرف له الاسم وعرف له الفعل وعرف له الايه؟ الحرف قال له الاسم ده حاجة ما لهاش دعوة بالزمن تدل على شيء ومفيش علاقة بينه وبين مين الزمن ولا الكتاب ولا كتاب مبارح ولا كتاب النهاردة ولا كتاب بكرة ولا انت ملك ولا الكلام ده كلمة كتاب مدلتكش على ايه على زمن لكن لما يقول لك يكتب يكتب ايه كتب اكتب مستقبل ليس كده يبرتبطت بمين بالزمن حتى كده جم على الافعال وقسموها على حسب الزمن وقالوا ثلاث انواع ماضي ومضارع وايه وأمر. ما هو أكبر الماضي ومبارع وإيه وأمر بصل الماضي أفعال الماضية كلها وجدوها مبنية إيه ده عكس الأسماء عكس الأسماء الأسماء كلها إيه موارع المبنيات إني يمكن ما في 4 مليون يعني، مش كده؟ وجدوا إن الأفعال الماضي كله مبني والأمر كله مبني وبعض المضارع مبني. خدت بالك عشان كده قالوا الأصل في الأفعال البناء والأصل في الأسماء الإعراب وبناء على ذكر الأصل ده هم طبعا اختلفوا مع بعض في بعضهم قال الأصل الإعراض في الكل وبعضهم قال الأصل في الأفعال البناء عموما لا ده الأصل في الأمر والماضي بس البناء والأصل في المضارع الإعراض فاختلفوا وبناء على هذا الاختلاف اختلفوا في التطبيقات المختلفة اللي مالهاش يوجد معنا هنا مش عايزين نتعرض له الماضي مبني باستمرار والاصل انه مبني على الايه الاصل إنه مبني على الفتح لكن احيانا يبنى على غير الفتح فاحيانا يبنى على الضم احيانا يبنى على ما يجزم به يعني السكون يعني ماشي وجدوا الأمر مبني دايما على ما يجزم به المضارع يعني ممكن يبنى على السكون وده الغالب وممكن يبنى على حاجات تانية زي ما هنسوف في المضارع المضارع الأصل فيه أنه هو معرب الأصل فيه إن هو إيه؟ معرب لكن أحيانا يكون إي مبني ولما يكون معرض وجد إنه هو يرفع وينصب ويجر يجر يغنم وجد اللي هو مرفوع اذا لم يسبقه ناصب ولا جازم دي كلمة يعني ايه خدوها انتم كده مع بعض لكن في عليها اعتراض ده تعريف مطلق شوية بس في عليها اعتراض لان الفعل ممكن لا يسبق بناصب ولا جازم ويأتي مجزوم زي ايه ذاكر تنجح فده جواب الايه جواب الطلب ذاكر تنجح فقال لك فعل مضارع مجزوم جواب الطلب مع انه فيش ادام من ادوات الايه؟ الجزم هنا لكن بصفة عامة يرفع اذا لم يسبقه لم يسبقه ايه ناصب ولا جازم وينصب اذا ايه اذا سبق بادات نصف. ويجزم لذا سبقه بعدات ايه جاز او كواب للطلب لماذا يا شباب سهل الكلام طيب طيب ما المدني انت طيب في بعض الاحوال يبنى المضارع يبنى على الفتح ويبنى على السكون ده كده باختصار موضوع الأفعال سهل ولا صعب الحروف مفهاش كلام بقى الحروف دايماً مبنية كل ما هتيجي تعرف حرف تقول مثلا حرف جر وبس حرف عطف وبس لا هتقول مرفوع ولا منصوب ولا مجرور ولا مجزوم ولا اي حاجة واضح يا شباب طيب مش عارف في وقت لسه والمربع على كين هم هم لا اتنشى ما تنشعش انها تلتة تقريبا انهم ربع دلوقتي 18 طه هنسيبكم بقى تجدد وضوء وطولوا الاسكار زي تمكنتم وهنكتفي بهذا القدر بس لي رجاء احنا عشان نكون عندنا جدية شوية الخريطة اللي احنا بسمناها مع بعض دي هتذكروها وتحفظوها وهتنتحنوا فيها اللقاء الجاي، يوم لاربع الجايدة بعد اسبوع بالضبط ماشي ان شاء الله ماشي مين عنده استعداد يمتحن فيها الاسبوع الجاي؟ هاي زاكر؟ لا، اللي عنده استعداد يرفع عيده وما نزلهاش تاني سنعدي بس الشيط ملت رفع عيده ليه؟ أول واحدة امتحنك هو عتيجي لأربع جاعة سنة امتحنك على الصبور ها؟ وينت؟ الورا؟ لا يرفع عيدك وينت؟ ها؟ انت طالب مش عارف تفهم ما احنا لسه او ديش حاجة تتفهم احنا بيرسم خريطة وانت هتذكرها بس ليه هتذكرها وتحفظها لان هي دي اللي هتعتمد عليها بعد كده والعلم يا جماعة بيمر بخطوات افهم احفظ طبق بفهم. وبعدين حفظ وبعدين ايه تطبيق فأنت تلوقي إدناك المعلومات العامة حوالين العلم ده. تروح بقى تحفظها ونبدأ نشرحها كلمة كلمة هو ده اللي هيبقى فيه الفهم المبسط لكل عنوان ان شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.